التفسير ألف لام را ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية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 واولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه وآلائه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من بأسهم يذيقونكم شر العذاب حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون ويبقون نساءكم على قيد الحياه لإذلالهن وإهانتهن وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر فكافأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال لهم موسى اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله ولئن جحتتم نعمه عليكم ولم تشكروها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 فضرر كفركم يعود عليكم فإن الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ردا عليهم في توحيد الله وإفراده بالعبادة شك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 وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه وقد أرشدنا لاقوم الطرق وأوضحها ولنصبرن على إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا من اقوام الرسل لما عجزوا عن محاجه رسلهم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 هو الضلال البعيد عن طريق الحق الم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد الم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَبِخِلَافِ مَصِيرِ الظَّالِمِينَ أُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِ قُصُورِهَا وَأَشْجَارِهَا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 يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله المؤمنين بكلمه التوحيد الثابته ايمانا تاما في الحياه الدنيا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوار؟ لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم اعتاضوا عن ذلك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 وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعل المشركون لله أمثالا ونذراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوهم عنها قل لهم أيها الرسول تمتعوا بما انتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار ليس لكم مرجع غيرها قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن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 فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقا لكم أيها الناس وذلل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره وذلل لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار وذلل لكم الليل والنهار يتعاقبان الليل لنومكم وراحتكم والنهار لنشاطكم وكدكم وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَأَعْطَاكُمْ مِنْ جَمِيعِ مَا طَلَبْتُمُوهُ وَمِمَّا لَمْ تَطْلُبُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى حِصْرِهَا لِكَثْرَتِهَا وَتَعَدُّدِهَا فَمَا ذَكَرَ لَكُمْ امثله منها ان الانسان لظلوم لنفسه كثير الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى واذا قال ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا رَبِّ إِنَّ الْأَصْنَامَ أَضْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ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 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةٍ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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين فأعطاني على كبر سني إسماعيل من هاجر وإسحاق من ساره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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رافعي رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء لا ترجع إليهم أبصارهم بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَقَدْ دَبَّرَ هَؤُلَاءِ النَّازِلُونَ فِي مَسَاكِنِ الأُمَمِ الظَّالِمَةِ الْمَكَايِدَ لِقَتْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَضَاءِ عَلَى دَعْوَتِهِ وَاللهُ يَعْلَمُ تَدْبِيرَهُمْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وتدبير هؤلاء ضعيف فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه خلافا لمكر الله بهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليثيب الله كل نفس ما عملت من خير أو شر إن الله سريع الحساب للأعمال This is a promise for people and to be told by him and to know that he is a God